فالله لا يحب الفساد واذا قيل لهاتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المآب ومن الناس من يشتري نفسه بضراء امراض الله والله رؤف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ